ي ا و م عيونك عالشارك ماعي اليقتانا يابوي لو به عيونك ماكنت علقت بشرى ان كنت سيحلف ا ذ الروح بشرى قلب اللي يا ق ل ب اللي د ن ي بالحب بشراياك وبشرق يا ربي يا قلبي ا ل د لبيو الحبايب يا يبه ب ن ي وبعدها باول عمرها وعفقده يع ومدغت حلوه وعمرها يا يبه يليت بدم ن ا وسكن ا عمرها و ر ش ب من ل م ا يقهش ر ا ت بدمنا وساكن عمرها و ر ج ى بمن لمى يجاش راب